بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكرنا شيئا من البيان لمعاني الكلمات. في المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في شأن نعمة الإسلام فما معنى قول الله سبحانه وتعالى فألف فألف فضل جمع وألصط فالألفة أو الإلف هو اجتماع مع امتئام فمن فرق بين الجمع والتأليف من فرق بين الجمع والتأليف فالله أن التأليف يكون مع الإرصال بخلاف الجمع فلا يكون فيه ذلك وأيضاً أن التأليف يكون مع الموافقة بخلاف الجمع لا يلزم منهم الموافقة أيضاً أن التأليف يكون في الأشياء الحسية بخلاف الجمع لماذا سمي القلب قلبا عندك عبد الكريم لقلبه حسيا ومعنويا حسيا فهو في الجوف مقلوب وأما معنويا فلتصرفه من وجه إلى آخر وهو التقلب ما معنى قوله تعالى فأصبحتم بنعمته أصبحتم بمعنى صرتم وليس المقصود أصبحتم أي دخلتم في وقت الصباح لأن الصيورة تقتضي حصول ذلك في الصباح والمساء ما ما المقصود بالباء في قوله بنعمته عندك أنها تفيد السببية تفيد السببية أي بسبب نعمته وما المراد بالنعمتها هنا عندك نعمة الإسلام ما معنى قوله سبحانه إخوانا بنعمته إخوانا إخوانا عندك مقترنين مشتركين مختلفين طيب ومن ال الكلمات المتعلقة بهذا المثل قوله سبحانه وتعالى على شفا وكنتم على الشفا معنى على شفا أي على طرف وشف الشيء شف الشيء شف الشيء بمعنى طرفه نض شف البئر أي طرفها وشفير البئر أي طرفها أيضا، وهذه اللفظة يضرب بها المثل في القرب من الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى على شفة جرف النار، وقال سبحانه ها هنا على شفة حفرة من النار. ومنه سمي الشفاء من المرض شفاءا لأنه يوافي طرف السلامة ثم صار اسما للبر والعافية للبر والعافية والصحة ويقال في لغة العرب أشفى على الشيء إذا أشرف عليه حتى بلغ شفاه حتى بلغ شفاه أي حده وطرفه بلغ شفاه أي حده وطرفه إذن هذا هو معنى قوله على شفاه وقوله سبحانه وتعالى حفرة الحفرة معناها المكان المحفور يقال له حفرة ويقال له حفيرة وهي مأخوذة من حفر الشيء إذا قلعه سفلا إذا قلعه سفلاً يقال حفر ومنه حافر الفرس لأنه يحفر بيحفر به الأرض إذا عدا وأسرع ومنه الحفر في الفم إذا تآكلت الأسنان سفلاً بسبب غوص ذلك التآكل في أعماق الأسنان هذه هي مشتقات كلمة حفرة فالحفرة هي المكان المحور من الأرض قوله سبحانه وتعالى من النار مر معنا ذكر معنى النار وإطلاقها على أربعة أشياء والمقصودها هنا نار جهنم كنتم على طرف حفرة من نار جهنم أشرفتم على نار جهنم وكتم أن تسقطوا أو تقعوا فيها قوله سبحانه وتعالى فأنقذكم أنقذ واستنقذ ونقذ بمعنى خلص ونجى فمعنى أنقذكم أي خلصكم ونجاكم لأن الإنقاذ في لغة العرب هو التخليص من ورطة الإنقاذ هو التخليص من ورطة فإذا أنكذ بعد أن كاد الوقوع في تلك الورطة يسمى هذا إنقاذا وتخليصا والعرب تسمي الفرس نقيدا العرب تسمي الفرس نقيدا لكونه أنقذ من قوم آخرين بعد أن كان في أيديهم قوله سبحانه وتعالى منها فأنقذكم منها الضمير يعود إلى من؟ هنا ثلاث احتمالات ثلاثة أقوال في عود الضمير في قوله منها منها ما المقصود بقوله منها قيل إن الضمير يعود على الحفرة أي فأنقذكم من الحفرة فأنقذكم من الحفرة القول الآخر أو الاحتمال الثاني أن الضمير يعود على النار أي أنقذكم من النار فأنقذكم منها أي من النار لأن المقصود هو الإنجاء من النار والسلامة منها لا من شفى الكفرة فقط وهذا قول الزجاج وغيره الاحتمال الثالث أن الضمير يعود في قوله منها على شفى الحفرة طرف الحفرة يعود على طرف الحفرة وقد يقول قائل لو كان المقصود شفى شف الحفرة لقال فأنقذكم منه ولم يقل منها يجاب عن ذلك بأن العرب تخبر عن طرف الحفرة بالشفى والشفى فتارة مذكر وتارة يؤمن يقال شفى الحفرة وشفة الحفرة شفى الحفرة وشفة الحفرة تذكيرا وتأميثا يجوز هذا فالعود في الضمير هنا إذا كان عائدا على شفى الحفرة فإنه لا إشكال فيه لأنه يذكر ويؤنث إذن هناك ثلاث احتمالات فأنقذكم منها من يأتي بها؟ عندك؟ الضمير يعود على الحفرة فأنقذكم منها أي من الحفرة من يأتي الثاني عندك <تصفيق> الضمير يعود على النار فأنقذكم من النار الثالث <تصفيق> يعود على شفى الحفرة أي طرفها يعود على شفى الحفرة أي طرفها وإذا كان كذلك فلماذا قال منها ولم يقل منه عندك أوسا لأن كلمة شفا تذكر وتؤنى قوله سبحانه وتعالى كذلك هذه الكلمة تذكر في القرآن كثيرا كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يبين الله لكم آياته إلى آخر ما ورد في القرآن من كلمة كذلك لكن ما معنى كذلك هذه الكلمة معناها انتبه لها معنى كذلك أي مثل ذلك معنى كذلك أي ندل ذلك يبين الله لكم آيات لكن تختلف باختلاف السياق في التقدير فمثلا هنا تنظر إلى ما بعد كذلك فتجد أنها أن الكلمة التي بعد كذلك يبين فيكون التقدير المناسب لهذا المقام مثل ذلك البيان يبين مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته يبين الله لكم آياته فتكون في نائب مفعولاً مطلقاً أو نائبة مناب المصدر إذن عرفنا معنى كلمة كذلك ما معناها؟ كذلك يبين الله كذلك يبين الله عند من؟ عندك يا بابا. مثل ذلك تأتي بمعنى مثل فمعنى كذلك أي مثل ذلك وها هنا كيف يكون التقدير مثل ذلك البيان أو مثل ذا, مثل ذا مثل ذلك البيان يبين الله أحسن قوله سبحانه وتعالى يبين الله التبيين هنا بمعنى مأخوذ من البيان والبيان هو الكشف عن الشيء وإظهاره فيصير المعنى يبين الله أن يكشف الله لكم ويظهر ويوضح لكم آيات والبيان أعم من النطق لأن بعض الناس ربما يتوهم بأن البيان هو الكلام البين هذا جزء من البيان هذا جزء من البيان لأن البيان منه ما هو قولي ومنه ما هو فعلي وعملي أبان عما نفسه إما قولا أو فعلا يبين يظهر ويكشف عما في نفسه إما بالقول أو الفعل وهذا التبيين الذي تولى الله سبحانه وتعالى أمره تبيين فيه الكشف عن المعنى المقصود كما قال سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وأيضا يشمل شرح المبهم والمجمل من الكلام يشرحه ويوضحه ويبين كما قال سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه إذا أجمل في القرآن شيء سنتولى تبيينه وكشفه وإيضاحه بحيث لا يبقى فيه غموض ولا لبس لا يبقى فيه ضمود ولا لبس. هذا هو التبيين الذي ذكره الله عز وجل هم. يبين ماذا؟ يبين آياته. قوله آياته. جمع آية آيات. جمع آية. والآية هي العلامة. ولماذا؟ سميت ما في الكون من علامات بآيات قال أهل العلم لأنها علامات واضحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد علامات آيات الله سبحانه وتعالى يبينها ويكشفها ويوضحها لتدل على وحدانيته سبحانه وتعالى والآيات آيات الله عز وجل على قسمين آيات كونية وآيات شرعية الآيات الكونية هي ما ترى في الكون من مخلوقات عظيمة وعجيبة كالسماء والأرض والجبال والبحار وما تشاهده من خلق في هذه الأرض وأما الآيات الشرعية فهي الآيات آيات القرآن التي هي كلامه سبحانه وتعالى كلامه جل وعلا ليست بمخلوقة وإنما هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى وقد تكفل الله عز وجل في هذه الآية أن يبين لنا ويكشف لنا ويوضح لنا الآيات الكونية والآيات الشرعية آيات القرآن وما في الكون من آيات سنريهم آياتنا في الآفاء وفي أنفسهم فالله عز وجل تكفل بالتبيين الآيات الكونية والآيات الشرعية سؤال عند الحاضرين ما هو البيان؟ عندك أيها المتاخر ارفع صوتك الكشف عن الشيء البيان هو الكشف عن الشيء فما معنى قوله سبحانه وتعالى يبين يبين الله آياته ما معناها ما معناها فضل يبشح الله ويظهر ويوضح آياته للناس نبتفي بهذا وإلهنا مبارك الله